وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ كَذَّبَتْ قُرَيْشٌ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم